وَإِنِّي كُلَّمَا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا فِي في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فَقُلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُبْسِلُ السَّمَا أَعْلَيْكُمْ نِدَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِهِ وَبَرِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لا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 ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تظنن ودؤوا ولا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 رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا